وندمش الترتيبات اللي بينا طرحي اتفقنا سابقا على بعض الأمور اللي تخص صورة الدول وكنا ان صورة الدول من الصور اللي شملت على ان شبكه كثير من الله نور السماوات سبب وردت هذه بعد وخاصه بعد ضينا ما قبلها بها يعني كل تشعيات تشعيات تشعيات تشعيات في علاقة ربض المرأة هو بدأ بالتشريح وبعد ذلك طبق في خصة إيه في خصة إيه في خصة إيه وبعد ذلك أنتطق المرأة واحدة إلى الله نور السلام نظري وطبعاً أنا بكلام بقوله و برضو لو حد اخذ من الاخوه عندي كلام ثاني يقوله هذا يذكرني بصوره الحش الله سبحانه وتعالى بعد انصر المؤمنين على اليهود في طنين نظير كوتي ان بما ان الله تعالى في صوره الحش في اخرها عن الاسماء وان عدد وكأن هذا من باقي التفكير بعظم الثلاثة حانتان وأن الله عز وجل هو البلك القدوس السلام والمليون المهيلون العزيزون جبارون الكبر أيها الأسر إيه؟ أسماء الله بسم والعجب أن الله عز وجل نصر المسلمين في سورة بني النظير في سورة بني النظير هي سورة الحج نصراً مؤذراً لما شيئاً فالله سبحانه تعالى عشان النصر ده عملي بقيتك نصران بلا أي حاجة نصران بلا أي مؤمن وهجمهم على المشيكين بصورة الحشب وبعدها في الأشرة الأمنيات ذكر إيه تلك؟ هذه التسبيحة تسبيحة فذكر من باب السناء على نفسك فهو سلام من الله على الله في القرآن الله تاني؟ سلام من الله على الله في القرآن الله وهذا خلاف منقل وهذا خلافه منقل فهذا هو المعنى السفراب أنا كانت بتكلفة موضوع أمني في موضوع تاني احنا اتفقنا إن الكلام مش عمدينها وده مش صدقنا في الكلام الكلام كله متراده ومنتماسك وياخذ بعضهم تكينه بعض الفكره كلها انك انت تفكر ليه الايه دي جت طيب رايي الشخصي وبرده عايز كل اكثر من افضل لو كان عنده راي او اعتراض يقول دول الموضوع مش شرط التلاوه يعني في دماغه انا رايي الشخصي كده لان ربنا نصر المسلمين وضع خطه للحرب على اليهود في صوت الحش الصراع بين المسلمين واليهود ما فيش حد يهرب يكمل فين اذا صار صوت الحش الصراع بين اليهود بين المسلمين واليهود أي واحد هيكلم فيه لازم يهرب صوت الحش ده الرحمه بس الحش اللي كان بعد عن ذكر هذا كله عمليهاك اسمع على نفسه ها على نفسه اسمع على نفسه ها بنفسه, بنفسه على نفسه او اسلم الله على نفسه في طقين بالقران صح نعم. ف, ف... وهي ما اللي بيقول شي محمد كنا زمان وكنا قصدنا الحج ايه معنى يقولوا ايه طيب نأخذ كل إسم من إسماني لك وننتهي إلى قصة بني النظير ونشوف يقابل يعني ربنا آدي السلام إيه, إيه اللي يقابل السلام فيه؟ في قصة بني النظير إنت أقولت الملك الخردوس السلام الموم المهين العزيد الجبار كله إيه؟ كل واحد يشوف ما يقابل في قصة بني النظير أقول له آه تعال نضوأ كده في القصة واللي اثر عندنا كل اسم من له ما يفسره في قصه من النظير يعني مثلا اسم الجبار الله عنده جل جبار الجبار جبار بمعنى القسار وجبار بمعنى من يدبر كسر يدبر الكسر فالجبار بمعنى انه القهار فقهره من النظير ونصر المسلمين عليهم مع بعفهم وأقلة في حلتهم ومكن النبي صلى الله عليه وسلم من تضير أهلاهم من المدينة حتى أذهبوا إلى النجشة حتى أهلاهم إلى النجشة والجبار بإنجبع النجش الله عز وجدت الجبار, الجبار كأسلمين المسلمين والشعيد كده السلام الله عز وجل الله عز وجل. سلام, سلام بمعنى السلام بمعنى قبل كل نقص اثنين من كل نقص في نفس الوقت السلام بمعنى انه سلم المسلمين من ايه من السوق جيم او السوق, السوق. السوق. وعاملوا المشركين احسن من اعمال اليهود احسن معامله عارفين المعارض السلام برضه من المسلمين لا ونمشي اصلي بقى له وناخد كل كل ليه ايه الا السلاح قال له خلاص تخلي كل حاجته بالاسلاح فانت تلاحظ كده كل اسم من الاسماء ليش احنا عارف ايه اوقات صوت الحش ممكن تربطه هنا <تصفيق> <قصة تبقى> <تصفيق> المؤمن على تفسيره بس هو ليه صوت الشاهد من كلامي ان دي اللي احنا عايزين نوصل ان في ترابط بين هذا بين الصوت بين الايات بين أول الصورة و أفضل الصورة في كذلك أنا مزهولة أين تريد؟ ليه ربما سبحانه و سبحانه الله منه درسماوات رقم ماذا؟ أنا رأي الشخصي؟ ما أقول كده؟ دكتور راني التشريعات اللي سبقتنا فيها ضوء وموت هو الماني واضح خالص. واضح خارس بعد أن سارد الله و عز وجل تحديث الحلافة من رجل في المرأة على ريك التشريعات على ريك التشريعات على ريك شريعة ومنهج ومنهج منفرد ليس له مسير على وجه الأرض ها؟ فأسنى الله عز وجل على نفسه بنفسه ومنذي أسنى الله ها؟ أسنى الله بنفسه على نفسه اللي هو آيك فبعد ذكر هذا كله أما يهتم أما يهتم بإيه السفادة وهذا هو ما يليه بيه سبحانه وتعالى هي فينا النور تحديد العلاقة بين الرجل المرأة ده عصم على العصم يعني فضل نتحدث بكده عبد الله سنائي القرآن عبد القرآن وعبد القرآن سرطة عصير كده نفس أه وما تحدثنا أنا لدي نظر الأعمى لأكد الوحيد أه لأكد طرقات ووضح أوليك نظر نحن نظر نحن كده نفس كده نفس <تصفيق> كده ن ايما قلنا بالتراجب مثل شعراتنا أنه هو كلام بيقول بل هتين الله يصح على كلام وهذا كلام اللي احنا قلناه على ايه تتحدث دي, دي اللي احنا الكلام ده ده ايه اه اللي احنا قلناه في صوته ايه الوقع قلنا الصوت الوقع قلنا الكلام ده بالشاعر يجي في بحثة من اللحظات فهي يسنع على نفسه وخلي البحثولة كبير فإن البحثولة ماشي نرى يشعر ليشعر ليشعر ليشعر فعني أفعل ده شفت الحلامة دي فعني أفعل ده شفت الجمال ده معدين يرس إيه منين أمروك اسمعت كلام غير كده حلام كده زي المتنبي المتنبي كانت أخص كلاموني أنا الذي نظرت أعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي منبي صبب أنام من أجفوني عن شعاريها ويسر الخط جبراها ويختصم كان كنتي تبدويه في نظريه زي احمد شوي اخو جاي كثيرا ما كان يعمت نفسه ويوسف الكلام وكنت تسخر ايه ده وجه ايه هو عجنته نفسه فاسنع على نفسه بالص الكلام هو اللي له المثل اعلى فاذا إذا كان العبد الضعيف المستهيري من فعل ذلك بالله رب العالمين صح فاذا قسم ما على نفسه في القران فلم صح صح شاكزا ربنا ظل يقول, يقول هذه التشريعات تشريع ورا تشريع ورا تشريع ورا تشريع وبعد ما خلصت تشتغل مع مين الله ها الله ونفوس السماوات والارض مثل الوديع كالشاطئ فيها وصف ان الصحو في الحياه الزاهيه في الكنانه لو كبر الظلم يخرج الى اخره فطبعا لا هذا التشريع الرباني يحفظ المجتمعات الإسلامية مين؟ ها؟ ها؟ الشهوات الشهوات مرة بقولي الأخي كنت فيه قال كنت في المدينة فبقولوا إيه لي عيدي في المدينة؟ قال لي كلمة طريقة لا شهوة ولا شبهة قال ليه؟ شبه لا شهوة ولا شبهة يعني تشوف واحدة فتخة صدري ولا واحدة درسة ومطبور ولا واحد ينشعر في خلاف سائل ولا شبهات يعني مش حد يشير شبهات قول الإسلام والمسلمين لا شبهة ولا شبهات أصروا نير في المجينة ومع ذلك يتواحدين بسألوا عن حاجة يعني الناس المجينة أنا هدى وقال إيه عن حاجة قالوا يقول السلام عليكم السلام عليكم بسألوا انت في بلد ثاني دلوقتي حاضر سلام عليكم عليه الصبر على المدينه برضو شيء باش شحن كارت محمود كده مش عارف الشكات وفي شحن ده بيقولوا ما باش شحن والله لا لا لا لا لا الا الله مش بالذات لا لا لا لا ولا شهوه فالأصل في ذلك هو إيه؟ تشريع ربنا يا شخص طبعاً ده إيه ولي فنر أحيب برمو كل أصل إيه فإيه لراجحها برمو وزلك الله يا الله إيه أني أنت ذكرتنا بالكلام نحن أننا نرسلت بقى نكمل النهاردة عشان نعلم كده أني أحدنا الملكانية والتفكرة ولله منك السماوات للأرض ولله منك السماوات للأرض وإلى الله المصير المصير يعني المرجع والمآب فمعنى ماذا عن ذكر ما ذكر معنى عن ذكر ما ذكر قالا والذي يدب السماوات والارض وإلى الله المصير وإلى الله ترجعون اه وإلى الله المصير يعني المرجع والمآب ألم تر ان انظر ان الام <سؤال> بتاع الله بتاعنا ان بتاعنا من الله برضو جاي منين فاهم من الجبروت او القدره في سبحانه وتعالى ان ترى ان الله يرسل شحاما ثم يؤلف بينكم ثم يجعل هو بكاما فترى الوضع يخرج من خيالك وينزل يعلم بضروب الغيوم اي كلمه نعرف شيماء في لا الودق الودقه هو هي من كتابه من, من, من فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن يشاء كان سنه بردي يذهب بالابصار كلنا من أجمل وأحلى الهيانة التي نتحدّم فيها بيسه في ليه كان الإعجاز العين عندنا المطر أو السحب نعين السحب, السحب روكمير والسحب أين كان أو وساطية أو منبسطة من منبسطة يعني كيف اما الرقميه دي عباره عن ايه؟ زي الجبل انت رايح لك هنا دي جبل فهمتني؟ فوجدت الايه وجدتي ايه؟ ان السحب اني تراكمه اللي هي ليه؟ بس الاخوات مش خلوه معايا ان السحب المتراكم اللي قلنا السنه اللي فاتت عايزك لك بتقول ايه؟ متراكمه قام قالوا لا متراكمه متراكمه ايوه اه متراكمه ولا لا راكمة. راكمة. السفر لا, لا. <تصفيق> متراكمه يعني متراكمه يعني كوم فوق كوم فوق فوق بطريقه بسيطه فطبعا دي كيبه زي بتوصل عندنا في تليفزيون جبل فعلماء فيها صفتين الصفه الاولى ان هذه هذه السحب هي اللجنديو واللي هو ما يسمى بالشر البرد اللي احنا بنسميه برد وبالتالي قلنا ان السما بتشتي ثاني اللي احنا بنسميه برد جدا طب البساطية أو البساطية أو ممكن تنزل الايه لا, لا. البرد ينزل ايه من السحب ايه؟ سحب اركاني الأمر يحطني ادي واحده الامر الثاني ان في الفضاء بطاقه فيها في الحاله يفاجئ الناس ان هو لو تجاوز سحب ركاهيه لو هو ركب ماشي الطياره بتاعته ركب الطيارة وتجاوز سحابه التامية ممكن عينه يفقد البصر ثوانيا يفقد البصر ايه؟ اه؟ يفقد البصر ثوانيا اللي هو ربنا نعلمها التالي في السنة الأخيرة ذاهو ايه أنه يومي بصود انما ما فيش رؤية. لا يا عيون ده حاجة بسيطة بيه؟ مجرد بجاي مم. ممكن عينه مم. ايه؟ لا بس من الركام يعني مفيش رؤية ولكن مفيه رؤية فيه لا او ده هو حاجة بسيطة هو بيبا شايفه بيبا حاجة بس لحظة كده بيبا زيك يا رجل وعروبين انا قفلت قفلت يعني ايه يعني ايه اه سين عميه اللهم كده يعني ما حشيت انني عميه واحد غفلي مبتعه وجراء يتجوزه يعني يدخل فيه ولا اه لا يتجوزه يدخل فيه اه في البلد تشوف والله يا اخواني انا فرأت هذا الكلام معاجل من العلماء مصر الكباب لم يكتب الله عز وجل له الشغرة وأنتم تعلمون أن الشغرة رزق و المقصور كما أحبانا إمام الزهن هم يجيئوا عن العالم كريد و هم مشهور و فيه واحد تانا فيه يسعب مشهور مش مشهور والشغرة تجري وراءها و فيه كنا الشغرة تجري وراءها يسمونه وصورة كله لكم وصورة يبطعه كله سبحانه ده من يوم فيعم لم يشتغل لا في ناس في فيه ناس فيشير ما تستهد يعني في هي دا دا. في فيه سهولة المخشود الأحضار جاب من المعلومات يعني زي اللي اسم يعني ده اه نسا جاني هذا بني اسمه جمال الدين الفندي وجمال الدين الفندي ده مش عالم عالم بالطب جمال الدين الفندي ده كان رئي قسم الفلاة لجامعة القاهرة ليترون بل هو مؤسس قسم الفلاة في مصر من الشخص عالي يعني. وكان عضو مجمع بحشة سمية ولا هو كثير كثيرة في هذا الشأن هذا رجل لم يشتهد مش شورة الدكتور زدون النجار ولم يقطع بلادة الدكتور زدون النجار ولكن تكدم في الإعجاز العلمي كلام البارئا ميكا في كتب رحمه الله ورحمة المشاهد وكان اليوم يا بنات في ايه حديث صباح كان بيتكلم في التلفزيون المصري بيتكلم بعض الاشياء الدكتور الدكتور حسان الدكتور حسان عن الاعجاز العلمي فاتكلم عن هذه القناة. انا بصراحه اول ما قريت يا جماعه الكلام ده انا قولت بجد في التلفزيون الكلام اللي ربنا قاله ربنا قال العلم لم يحتاج عن نفس الرب بالضبط وهذا ما يسمى ب التفشير او الاعداد العين القران بشروط الاربعه اللي احنا عارفينها واحد فاهم اللغه العربيه الواحد لا, العربية. لا. عبو لا. عبو الواحد تحقيق عليه ان يكون ذا متخصص وذاني متخصص او في اللغه العربيه والفرع التفسير واحد لمقاصد الشريعه ومخالفه الاراء وبراهين ضد الاراء فان كل جهود وكاني انا بالضبط ان الله يسقي يسقي يعني يدفع ثم يؤلف بينه اول السحاب يقطع قطع قطع قطع قطع كده وبعدين ايه بيلتقي يلتقي جبال ايه ثم يؤلف بينهم ثم يجعله وطال ولق وراح يعني مطر يخرج من خلاله وينزل من السماء يعني من هذا السحاب ومن جبال فيها مي ها شوف وسط زي الجبل تبص له كده هو فيصيب به من يشاء ها ويشاء وي دليل الحج الان شوف والمطر بيضرب في ما تصير تتبوش يبقى في شربين. المطر بيرتنجي شبي ها فيوصلوا به من يشاوه هم؟ مين يشاوه؟ مين يشاوه؟ مين يشاوه؟ مين يشاوه؟ ما يوصلوا به من يشاوه شوف تلمحين يكادو إنه إذا يكادو بتفعيل وقلنا إن الخبر يكادو أن يكون فعلا مضاررة وليس صح بما يكون شيئا مقرون بأن يكادو سنة برقه هم؟ ياذر يعني يكادو يعني يقارب سنة يضوق البرق وبعد ذلك أجل العلم عنه قالوا إن البرق, البرق. ظاهره طبيعيه لا تكون الكلام؟ لا الكلام اللي هي تكون الا مع الشحنه الكهربيه لان البحر ده احنا عباره عن ايه عند عارف البحر ده احنا الشحنه السالبه والشحنه الشحنه الشحنه, كهربائية. الشحنة, كهربائية، الشحنة كهربائية، بتنتق بين هذه الشحوب وتطلع نار والنار ده ممكن تيجي على اليات تموتها يعني مثلا في بعض الناس مثلا من الحاجات مثلاً اللي بنشوع عليها كتير في مجتمعنا ان يوجد عندنا ايه ايه الاش على البيوت فالله بيحطها فوق ممكن تتدرر على شكل فين تولعه وفي ممكن بيوت متجاوره ممكن تحترق بسبب الاش من اشهر الناس باكل اللي بيتاثروا بالصواعق اللي هم الناس في الصحه وبيوقف كده وفي الصعقه دي بتاثر كهرباء منظم منظم كهرباء وماشي تيجي مثلا بتقول البترول الماء بتقول البترول تيجي مثلا فيه اماكن بتقول البترول وبتاعه وغاجه العربية مش عارفة تنزل عليه انتحقه تقول له خالص الناس اهربه ينزلت على فرطة عن جنوب مارك سعيده على فرطة واحد سعيده مخصوص فلنجيه كلام عنه بستقرب له يعني هو الناب صلى كان يعرف ايه في الخلال الناب صلى الله عليه وسلم عشان ينفع على فوق في الركامية ومشان الركامية ويجب السحابة ويحلل بينها وإيه الوصف الضقيق ده صحابة. وصف دقيق في آية واحدة وإذا هذا أجال إن ربنا يوصف في السحب الركامية وصفاً دقيقاً لديها الطريقة دي كلام معلش الجماعة اللي ينكروا الإعداد العلمي إنه مش حاجة خالص ممكن هو مش مستوعب الكلام مش مستوعب متسكك متشكك ولكن هو مؤهلات العلمية لا تستغرش بحاجة جدا ولذلك الكلام في الإعجاز المعلمين لما نقضل شروطه إذا فقل بنا ما إيه؟ حقيقة علمية نحن بيكلم عن حقائق ولا, ولا, ولا لا نظرية أواعي العلمية يقول بقى متخصص ما يطلقشي شيء يقولي الكلام ده هو ما نلاقي الوراء لا لازم يكون إيه؟ متخصص موافق لللغة العربية هذا مش موافق موافق وذي شو التعبير القرآني التعبير غريب أوي يقول لك يا أدادو سنة برقة يعني نور بصر ما قالش يذهب بالابصار ولكن قال ايه يقارب ان يذهب بالابصار لاني قالوا كده فعلا قال الطيارين لما بيعكسوا ويتجاوزوا الشعبه الركاميه ها يجي له ايه نوع من ايه شوف التعبير القراني بيقول ايه يا كان يذهب بصره او يذهب بصر يكاد سنه بريق يذهب به بالاصفر طب قلنا الصح نقول ايه ان خبا كاد او يكاد فعل مضارع المعلم وثي تثيره كاد يكون يقول ممش ممش ولكن ممش الافضل بدون الف ياخذوا كان بنف صار الدكتور ما كانت تمشي برضو الابصار كانت سنه ربيه يذهب الابصار ليه يعني يذهب بها هو الفعل المضارع يذهب يمكن يتعدى يتعدى بحرف جر تبقى خرج ان الفعل المضارع يذهب يتعجب ايه بحط الضمه اللي هي تعجب الكلام واضح ولا مش واضح واضح وصل ده واضح خبر كان دايما ياتي مضارع بدون الف بدون ان أل. ده ممكن يجي بان او ممكن ولكن افضل طريقه الفرقان låre, seria diversity. 연�archer, det enda meg�elt ez ann عند oss meningenj globalt settes eller utnesdeltasjon med meningenjom. softensig Bapt Knowledge je det�er megfunksbtis are det 살아ra en tanker jeg for å ED spirit nå det er noe fra liv lov allピen av det her det spire det der det bort et så ho det إذا ظاهرة سمعية رعب قولك الدنيا بإيه؟ ناك؟ بالكاركب وظاهرة بصر يقولك الدنيا بإيه؟ تسمع بلغتنا نحن أنا في كتير من الملتابة بقولوش تسم بإيه إذا ما يسمعوا تسم بقولك أنت فلح خلاص؟ نحن نفلح راسي أخياني؟ ألو مترى ألنا؟ أي يعني ألو تعلم ألو مترى ألنا الله أم يوسجي شحابا يوسجي يعني إيه؟ يدفع يدفع وشحابا ثم يؤلف بينه يعني ايه يؤلف بينه يعني جلاء يؤلف بينه يعني يخليهم يربطوا ببعض يربطوا ببعض يؤلف بينهم ثم بعد ما بعد كده فطر الغلقه يعني المطر يسقط من السماء السماء هي من في يعني البرد. البرد البرد ديالي نعم يبقى هو الشحمر الكميه برد برد ها ده برد البرد البرد يكون له الشحمر الكميه فهو به ما يشاء ويصرف عما يشاء لان المطر ده ربنا ايه من ايات ربنا هي من آيه يعني احنا والسودان عندنا ما مطر السودان طبعا مطر موجود ثانيه طالما مطر احنا ما عندناش مطر حضرتك يكاد السحاب الرقي يذهب بنفسه طبعا ده بصراحه لما قرات الايه دي وتفسيرها عند الدكتور جمال الدين الفقي انت سبحانك يا اهان هو الذي يتبع بيش من العجلات العلمية بحق ده باسم كدبات شو ايه؟ نظري مش عارف، انا شعارف الكون هو الحقيقة، الكون هو الحقيقة قصة قصة قصة قصة لا لا قصة لا قصة اه الرجل ده له تنامي جيد جيد بس الذي يفافهم جميعا هو هم؟ الدكتور زابلوي بأداة المتميزة ولكن الدكتور، وبعدين الدكتور زابلوي المتخصص في عمل ايه؟ شو ده اما دكتور الجماعه دي الفلكه خاصه في الفلكه فكلام في الفلك بصراحه جميل قوي استفدت واصلي في مشروع الفلكه دي اا مش يعني طبعا ليساي يقلي الله ليله فكن قلنا ودي ايه من ايه ظنين علجلات ليله فكن قلنا يكور بقى يا دكتور يكور يعني يحكي ورا واحد واحد ورا واحد السكينه بتكور ما هيش يا يكون لك يكون ماخوذ من كور الشيء ببساطه مشان زي كده كور الحمامه <تصفيق> نوتي دي ورده يقدم الله الليله من كل حق ايه مفيد هذه العبارات الاولى يلا تصور مثول العقول يزول لان الارض تدور حول نفسها والارض تدور من الشهوه خالص طمع عشان البشريه تستوعب هذا تستوعب هذا ظل فتره طويله حتى تستوعب هذا الدرس واشهر ثوائق او كان ال ال كانوا ايه الاسيس اللي هو الكريدو عشان الكنيسه مش معترفه بان الارض بالطور عدابوه ودخلوش سجنه ودرجه ان هم ايه حكموا عليه بالاعجاز اي ولكن الارضه الأرض اه يعني واحد كلمه قالها يعني برضه ما فيش شيء الارض بالطور بس مش هيوريش كده والله تقلب الله الليل والنهار ان فيها لك لا بركه بيقول ابوصر ف يعني بصراحه ان الفنان دي حملاح السنه فاتت في صدره مفيش حاجه بتكره الحمد لله والله خلق كل جانبك من هناك ايه كل ما ينزل الله كل ما ينف كل حاجة تريبه على الأرض دابة فهذا يعني ببضل الآية من الآيات ربما وهي آية طبية إن أي واحد على فكرة ده نفس الكراب ده كان محضرة في أول محضرة لها اتفاق التأثير خرحت <تصفيق> أي جسم حيوان أو غيره حيوان أو إنسان معظم تكون من الماء من الماء والإنسان فقط كمية جميلة من ماء يجيلوا إيه؟ جفاف وفيه ضائع حاجة مع مشهورة في الطب الجفاف اللي يسيبوا الأخصار بمشهور أو يقول للدولات ده جميل الشرام يدخل في الجفاف طب إيه الحل؟ عوضوا, عوضوا المياه <تصفيق> طب إيه دولات ده يكونوا محليل لدرجة إن أحيانا لا يتوقف إلا بيه؟ إيه بيه؟ المحليل خفزات المال لثلاثة المال <تصفيق> من الحاجات برضو يجيخوا مع الفراش، الرجل الكبير ممكن يجيليه جفاة يجيلي يا راجل مثلا يجيب إيه؟ صارت من فوق، نزم عوية، ويجيب لي من تحت، فوق وتحت وبعدين على الطرقة المصيح بتاعيت طبعا، الصفر، بقر، برعا مستشفى، هات يبني شعك من التسير، وإديني الأجزة ثالثة، الطرقة بتاعيت من قصص وانا كده كان مش فاكر جاي بفايد مش مختص مش عايز تجربه راجعه للجفاف من المستشفى الوقت اهو سيدنا يتم تعويضه طيب انا بسال السؤال من الذي <تصفيق> اعلم ان النبي الله عليه وسلم <تصفيق> دي كلام احنا ما حدش يقولوا حدش يقولوا من البشريه ومعدين ده قاعدة عامة واللّاه خلقها كل دشت بالماء كل دشتiento يعني النبي صلى الله عليه ون يعني إ賽ه دايخن كل الحاجات دي المقصود الي أصُل أصغيرم الماء الماء الماء يعني أصغير��ه والعنصر الماء اللي انصر الماء لا عنصر الماء عنصر الماء, عنصر الماء مش بأصغерг لا أنصر الماء انエawnصر الماء الانصر الماء, عنصر الماء. والله خلق كل دبه من ماء وطبعا دي ايه اا لا يتق... لا يعرفه احد الا من شرح جسم الدبه وشرح كل دبه مش محدش شطر الجمال ده العين حد بقى يقول لي ايه الجمال في الايه دي والله خلق كل دبه من ماء وبعدين اتكلم على الدبه خد بالك فمنهم يمشي على بطنه ازاي واحد ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اضح يخلق الله ما يشاء وما على كل شيء قدير فهم يخلقونه يشاء تستوي كل ما ايه كمان الايه دي ما على كل شيء قدير ليه قلنا كده ولا ابراهيم تقسيم مش تقسيم بعد اجمال نسميه ايه التقسيم مع الحصر زي ما قلنا وكل هنا علماء البلاغه تموا بالتقسيم على مستوى الايه ولم يهتموا بالتقسيم على مستوى الصوره حصل الايه برضه من ضمن الايات دي فيها ايه تقسيم مقاص يعني ايه تقسيم مقاص ربنا قال ايه فمن يمشي على بطنه الزواحف ومن يمشي على رجليه على الاقدام والانسان مثل الطير ومن يمشي على اربع دماغم الثعابين في قسم ثالث لا ما فيش وده بيسموه ايه عاش بالله عليك بالله عليك من الذي اعلن النبي صلى الله عليه وسلم ان اساس صدره كل بلد هي اخواننا لها حيوانات كل بلد فيها حيوانات يعني مصر لها حيوانات مشهوره فيها في صحاريها وباديها ووديانيها عندك الشرقية مثلاً باع حيوانات مشهورة في صحاريها ووديانيها من كتاب ناكا ودياني تونس تغائر أوروبا كل دولة ومن الحاجات اللي انت ما تعرفهاش اللي كل بلاء بدي بلاء أطلس للحيوانات بتاعتها أنا أصل يا إخوان الكرام انني رفت أسواني. والله لا عارفان قد ربنا طبعا انا كنت حامل في سنه من الكليه وكا وقالوا لي ايه روح شرب طاسه فان شاء ربنا مع واحد صياد والصياد ده مشهور جدا على مستوى مصر كل الدنيا عارفاه والدنيا المكفي بتاعه المهم لقيته بنت طيب فقال لي انا بقول له تروح فين قال له فأقول له وقلت علم لي قال أنا معايا حيوانا معايا دواب ورح أود لكم لي تقول له إنهم يقلوا على أحاس زي هاي فباك كمال يديره في الكاتر وقال الله يتعباه قال لي دواب طبعا طبعا على <تصفيق> الدواب ما يعني يعني يعني تريت تريت ولا ايه <تصفيق> هاي ناسين هاي قلت برسطة فأقول له له تابان قال لي قاط ده بقى انا تمام تمام هو طول الاختبار بيني كلهم كلام وايه مين عليك لان اصلا قصور زي دي بتجذب سياحه فحددت زيت معاهم في قال لي فانا مع كل جهه ناحيه مصر وقول لي جهه ناحيه روسيا وانا من قصره تشكل الجديده وهي اشهر قصور في مصر للسيام كل واحد يشتغل في الأبحاث، أنا تعرفت معه، حتى قلت تربو الصفر بحمود أيها قلت تربو الصفر بحمود، يمناوي أبحاث الله يا أحمد، فكان يقول لي، التعليم الموجودة في مصر ليس سنة؟ وأقول له يعني إيه، أجل زمن برؤية السنة؟ هي قصة واحدة التي في الموضوع، ويشتغل شربة سنة ليس سنة كنت نحن نحن في التعليم الموجودة في مصر ليس سنة من أهم وأنهم يطلعون لواحد وعلى واحد وواحد. لا تنشي من هنا ثم تبين لي أن كل بلد لا يتمنى أنها أطلص حيوانات مخصوصة أنا عايزة بقى تتركب ما تتصلحش مني بل الذي أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لحصن التوارب في جميع في آية معيدة معاين؟ يعني إذا كان عندنا حيوانات في مصر تحالف الحيوانات في السعرية تحالف الأحيوانات في, في الأوروبا وفي الأمريكاتية التي موجودة في أنم أخيراتها التي موجودة في فاصل التفكي والأسفل في الدنيا دي كل الحيوانات في كل دائرة دي منبسة أصلاً لهم يقولها في أي رأسة إن كان ليس من الكلام من يبسر إنهم هو مكلام من المرض <تصفيق> الله ربنا أعلم وزيك ربنا عجل دي الأخود والله خلق أكل جبتي فمنهم هيو شي على بابا ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على الارض مين مشى على ما وصل للتوائي معانا صح صح مين بقى اللي حصل الخص اللي بيوصل له هل توفر له هل توفر له ان يطلع على كل ذوب في الارض حتى يحشر في ايه واحده هذا كلام والله لا يقوله الا الله والجنس الكائنات دي بنسميه ايه التخصيب خلاص خلاص التخصيب ماشي زي مثل ايه ها الجامله والماعشه الذكور اول بيجوزوا بذكران والماعشه عقله ايه حاولوا تقصي معايا افضل ان مفيش اكتر من كده هم اربعه بيجوزوا وتنحصوا هم اربعه يا مؤيد خليك ويناموا دي جنبهم ايه حاجه مع حصصهم بيروا غيروا لوش الكلام حصصهم هم ثلاثه التوزيع على الارض كلهم ثلاثه واحد مين يمشي على الارض اثنين مين يمشي غيره الايه على الارض دي من الشهر دخل فيها اللي هي 44 جنيه او مبلغ معين او مش عارف نقول ايه بقى والله يخذ ان الله على كل شيء قدير ونعيد الحاله يعني, <تصفيق> يح ما يعني الله <تصفيق> ما الله يخلق الله ما يشبه حاجات استثنائيا ويشهد بعد اهل العين ياخذ من هذه الايه العامه او تذهيل ايات ويخلق ما لا تعلمون مثلا كما يخلق العواص يعني ايه الطيارات يخلق ما لا الحاجات دي يقول لك دي حاجات ايه تكتب سيبريه ويخلق مره باية الشيء بس هذا بالصلاة المشروع بإقدار الله بإقدار الله إن الله على كل شيء فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله الشيء من كلامي إخواني حد يتصور أنه إحنا في أي تين شوف كلام إحنا كنا في الوقت في السحاب أو أو أو. كده كده في الوقت ان دينا الى دي ما تقولوش على القرآن باس كنا هنبقى في السحاب والذيك دايما المفسر مظلوم الذي يعمل بالتفسير مظلوم ليه؟ من مطلوب انه؟ كل العلوم دي بخيرك فمن اللي بالله عليك من اللي عنده كل العلوم؟ ولذلك انت معظم الذين افصلوا القرآن لن يفسروا الا خسين كبيرة بعد النبج العلمي ويارى من نفسه أهلية لأنه يجب نفسه هذا الحق وبعدين مطالب منه لوميرلاتش وهو ده كلام بقى اللي يتعب بقى يعني انت هتشعر في تفسير مطالب من التلك وعند خلفية طبية وخلفية فردية وهرفية موسوع مو في كل عالم كل عالم محنتك تاريخ في كل وبعدين اللغة العربية بقى دي دي طبع دي, دي, دي, دي, دي الأساس علوم العربية كلها دي الأساس وي مطلوب من الباحث طبعا علوم الشيره وعلوم الشريعه دي مطلوبه كلها دي اساس ولكن العلوم الثقافيه اللي بقول عليها دي بقى وكل قوم يبقى تحقق كل هذه العلوم من هذا الذي عنده القدره على تحقيق كل هذه دي ما هي طبعا صعب جدا بالنسبه لاول عالم مظبوط في الدنيا مين ها بس مفسر ده مشكل المشاكل مش مش كل الدنيا يقولوا ايه؟ دنيا. الدنيا كلها يقول ايه؟ ده غضط طب انت ما تفهم برضو افهم ده رجل يجالف علوم كثيرة جدا كيف يستوعبها؟ كيف يستوعبها؟ ده رجل مسكين زمع ايه؟ وقد أمسحت ده رجل وألقيت فيه في البحث قوله بقعوم طب هو أي عوم ده؟ هو ما يعرفش العوم ولو غالف يعرف حدا بصير فهي هو معياته؟ عرفه ونحو منارة بتاعه وعلم شريعة وعلم فكر وابتحد لكن علوم طب وعلم فلك وعلم زراعة وعلم شراء تلوم غير علوم إيه ما يوكي فلك تهات برد المعيش تتفوت الوحيد والله طبعاً ده يمفسر مسكين ممان؟ لو قد أنزالها هياك غينان هياك واضح والله يهدين <تصفيق> من يشهد الى الصراط المستقيم بايدينا ذي كل بايدينا في البداية في البداية في البداية في البداية في ويقولون آمنا بالله و الرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من الذي من بعد ذلك الله عز وجل يقولون بافواه ما لا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريقوا بينهم وهم يضعونهم وليبطل من يه؟ تدلوا على النفاق إذن جماعة صحفين العربة وتيجي تقولوا بإسلام فالدان خلال إسلام إيه؟ إسلام إيه؟ إين دخل إسلام؟ تيبة كينية؟ تيبة الحرب إيه؟ وتعلنهم يستحول يستحول أن يتسمعوا بس يستحول أن يضعوا شعار لإلهي جميعهم إذا فريقوا بينهم ويحكم. موضوع العرض الاستفتاء في حد ذاته ده مش يعتبر شرط عشان تعمل على ان الماده رقم 2 تكون موافق او لا موافق مين بيقول رسائل في المحمول ان الموقع الفلاني فيه استفتاء اعمل عايز الاستفتاء وقول رايك موضوع العرض الاستفتاء هو مش مترق يعني في حاجه زي دي خش شارك في تعبئه نعم استغرقوا باذن بس الله تقريبا المصابه يقرب من مليون ونص توقيع على حسابه يعني احنا سكتنا لا لا انا بنصرا دكتور كويس غير يعني هو الشرع ربنا يعني دائما في تعبئه يعني مصدر هذه يعني من مكان ده مش ده مش كلمه الاسلام الشريعه الاسلاميه العربيه لو انا حضرتك بتنصح حضرتك من ايه الايام القادمه سوف يتحول احواننا الموجودين الخلفيين احنا مش صاوا من الضد للضد يعني ايه كانوا يقولون بس ان مفيش انتخابات هتتفاجئ انهم انتخابات يعملوا حزب في حزب متعامل وقت اه حزب على راسه كتير ايوه لكن مثلا ما فيش في الانتخابات بتاعت الرئيس الجمهوري الانتخابات الجمهوري يعني الانتخابات دي ما هيش ضروره قصوى للسلبيه دي يا دكتور ده اخرطني النفس لو بصوا لو كنت كان بيؤخذ على النظام السني السلبي انا اقول لحضرتك الموضوع بينه المفروض ان مش كل حاجه الموضوع اعتبره صعب قوي من جهه النوي خاصه في انتخابات الرئيس الجمهوري بتاعي لان في تعقيدات كثيره بين المواطنين وغير المواطنين نصر الله السلام يحكم من يصل أمين يا ربي أمين سديهم أسعى لهم أسعى لهم أسعى لهم أسعى لهم طيب وإذا نوع الله ورسولي يحكم بينهم إبراح خريفهم منهم ما وإي الحق يأتوا إليه وزعين وإي لهم الحق يأتوا إليه وزعين لا طبعا جميش طبيعة بسي det er som clicke menneskerne. Hula slikenerne. Det er som størlst aplikter. Det er som størlst klimto. Er gjør en dag de fucker å komme tilgjerne. Og den må disse, er in dedraktestert. Tek for jobbe løten tog alder. Det er jo nesså سياسة التعليم النية دبلوماسية والمعادنية والتدول وإلع جلده وإلبس جلده وأفلاه لا لا ما نقولها يعني الفترة حاجة. الماضية حاجة. دي تكونوا في ماذا يسرع نشاطه بأحده ماذا يسرع نشاط بأحده ماذا يسرع تصلى وماذا يسرع انتفاعه وبأحده ويجي يشتم فنزور الى حال الصحفيين اه طبعا يعني بنقول ده بيحصل هو متحول على طول بيجيبوا معانا امبارح كان حاجه الصدق احداثه على طول انظر الى حال الذين غير مصر وياتي لهم الحص ياتوا اليه وياتي لهم أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ؟ أَمَ اغتَابُوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيْفَ اللَّهُ عَلَيُّهُ على عورة التباة أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ؟ الله أكبر والله يأكون هذا السؤال سؤال عجل أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ؟ سؤال السبكات أَم اغتَابُوا؟ شكُّه؟ ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله الاسئله الثلاثه اصعب من بعض في قلوبهم مرض انت ايه رايكم حد شخص ثما فعلا في مرض وعنده شك وهي الثلاثه اللي سالكم هل مرض مرض الصح الذي بلغ الشرط ايه يبلغ تدرسوا معنا بالبشريش يا يخافون الله عليهم ورسوله بل اولئك على المخالف ان هم ايه ظالمون ظلموا أنفسهم أما كتابوا أم شكوا وأنتم تعلمون احنا اتكلمنا مع سرعونة عن الشكل يبينوا ربنا شبحانه تعالى وذكرنا ثلاثة مروا بمرحلة الشكل ثم عادوا لإيمان مصطفى محمود أبو حامد غزان والتالي كان شيعي أحد أعرفه؟ حسن مشاهي أسهل شحاته ماذا؟ ماذا؟ اشهر اشهر شيء كان ابو العلي معي ابو العلي معي كان ظريف ولا ينتقل من بيته والبيت كان مشموره هنا محدا شيء مشي قلت له لا هو يقول كده شكاك قلت له طيب لسه كنت حكي له سادقت فكذا نقول اذا عنتموه بمكان ولا هذا كلام لا خبيب معناه ليس لكم مقول شايف جبت الشكل ده هل ايه قال لي قلتم لنا فأنتم حكيم صرفتم هكذا نقول زعمتموه بلا زمان ولا مكان ألا فأقولوا هذا كلام له كبير معناه ليست لكم أقوله يعني يا مرسل ربنا يعني ربنا سبحانه تعالى بصدق مثلا أنه لا يحيط به زمان ولا مكان لا يسكن على كله؟ كلامه كده ها كلامه كده لان يسكن زعمتموه بلا زمال ولا مكان هلا تقولوا؟ حاجة تفهم حاجة؟ نعم هذا كلام هذا كلام له الخبيض معناه لا لكم على يعني يشفي المتدينين والمؤمنين فإنهما لهم شيء عبوه وروفه أبو العلاج معاني كان وكان شهر رويندا دكتور أبو العلاج معاني كان شهر وكان متميز في اللغة العربية وهذا الرغم كان متشارف كان متشارف وكان شيعي شيعي وقال أخوانا كثيرة فيها شيء من الريفة فيها شيء من الشك وغيبة وخاصة في مرحلة الشباب ويجث ربنا على زوجين مرضوا لا في قلوبهم مرضوا ينافقون ثم ثم مرضوا ثم مرضوا لا هو شيعه بس هو في المرحله الاخيره من حياته ما كانش كده ما كانش شكاك كده اذ قلوبهم مرضوا لا ما عرفتش ان انا اعرفه عنه ان دي كانت مرحله الشبابيه بس لو اذ قلوبهم مرضوا لا ما زال رجع لا مصطفى محمود رجع ثم <تاوي> يعني شكوا ان الله عليه ورسوله يحيي يعني يقول عليك الكلام ده مش مهم بالنسبه ل الناس لتاكيد لتاكيد الشريعه في الاول لا تاكيد الشريعه ربنا علم الجن لو حد خلاص يقول سمعنا اطعنا انما كان قول المؤمنين من اتفقوا بالايمان مش اي حد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله قول بقى يا دكتور هنا هنا مفتوحه ان هي قول انما انما قلنا الشق الاول والثاني انما انما انما انما كان اه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى يقول ما الخطب ايه الاسم ايه يقول ان يقول كان أن يقول سمعنا وطاع قول المؤمنين الله ورسوله يقول سمعنا واقع وافق واولئك هم المفلحون يعني الله ورسوله الله ويتقيه فاولئك نوع فحديله نعم